الحق ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد أُهْلِكُ بِرِيحِ الصَّبْصَرِ النَّعَاتِيَةَ سَخَرَ لَهُمْ سَبْعَ لَيَالِهُ وَسَبَالِيَ تَأيِّهٍ مِنْ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَاعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خاوية فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبلهم والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم طغى الماضيين نجعلها لكم تلكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وقعت والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم كتابيا إني ظنى فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية قلوا واشرقوا هنيئا بما أسلقتم في الأيام خالية وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول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 وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم